122-ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 123-ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 124-يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 124-في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 125-وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 126-ألا إنما 126-وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 127 لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا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 فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا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 121-ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 122-يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 129- الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا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 فَالُو اتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ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 اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفذ عهدكم واياي ترهبون وَآمِنوا بِمَا أَْ زَلْلتُ مُصدِّ قَلِّمَا معكمُمْ وَلَ تَكُُ أَ وَلَكَافِرٍ بِه وَلَا تَشْتَعْ بِآياتِ ثمَمَن قَلِلَ وَإ يَفَتَّقُون 121-ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 122-وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 119-وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 110-الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون 111-يا 124-واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 125-واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 126-وإذ نجيناكم من آل فرعون العذاب يذبحون ابناءكم 119-يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 110-وإذ فرقنا بكم البحر آلَ وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آلَ فرعون وأنتم تنظرون 111-وأغرقنا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 جَنَّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ 129-وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنفرون 120-ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 121-وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن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 8- رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 9- وإذ استسقى موسى لقومه فقل انضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 10- قد علم كل أناس كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنَ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُونَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَقِصَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أَتَسْتَ بدلُونَ الذيهُ أَدِنادَِّ هو, هو خَيج إِحْبِقُ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم ما سَألْلتُم وَظُرِبَة عَلَيْهِ مُذذِلَّةُ وَمَسْكَنَةُ وَذَا أُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهَّ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 مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَنْ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقوة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 129-قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر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 129-قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة, مسلمة لا شيئة فيها 126-قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 127-وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 124-ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون 125-أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون 126-ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيه وإنهم إلا للَِّذينَ يَتُبُونَ الكِتابََ بِأَذِهِم ثمَُّ يَقولُون ثمَُّ مِنْ ذِ اللِل يَشْكَو بِه ثمَمَنَ قَليلَ فَوَيلَُّهُم مَِّا كَتَبَت أَذم وَيل اللَهُم مَِّ يَكْسِبُون وَقاللَون السَّن النَّ إِا أيجمَن دودَ قُلْ اتَّقَذْتُم إَِ الله عَهدًا فَلَ يُخلِ فَلهَّهُ عَهدَ أَم تَقولُونَ على اللهَّهِ مَا ل تَلَون بَلَمَن كَسَبَ سَيئَتَ وَأَحاقَت بهِه خَقِي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 ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تُبَاهِرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ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 يَالُونَؤْمِنُ بِنَاءً سِلَ عَلَيْنَا وَيَكُرُونُ بِمَا وَرَاءَهُ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ إِنْ كنتم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 قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به إلهانكم بيس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 وَمَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَلَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ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 تَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الله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 فاررا حَسَدم مِنْ عِذ أَنفُسين حَسَدَم مِن غذ أَمفُسِهِم مِن بعدم تَََّنَ لَهُ الحَقَّّ فَعْفُ وصففَحوا حتى يأتَ اللهَّهُ بأَمرِ إ الل نلَ كلُّ شيءَ قَد 121-وأقيموا الصلاة وآتوا وَمَا وما لِأَنفُسِكُم لأنفسكم خَيْرٍ خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 122-وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو قُلْهاتُ بُهَانَكُمْ إكُم تُم صَادِقين بَلَ مَنْ أَسلَمَ وَجههَهُ لَِّهِ وَهُو مُحسِن فَلَهُ أَجرُهُ وَدَ رَبِّ فَلَهُ أَجررهُ عدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْخُ عَلَيهِم وَلَا خَوْف عَلَيْهٍ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه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 119 فِي في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 110-ولله المشرق والمغرب فَثَمَّ تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم 111-وقالوا اتخذ الله ولدا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 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَن نَّصْطَرَّ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العلم 119-بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا مصير 110-الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق, يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 148- يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 149- واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ لتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن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 و عاهدنا الى ابراهيم و اسماعيل ان طهر بيتي ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا و ارزق من الثمرات من امن منهم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 Qulun, amanna billahi, və mə anzil iləyina, və mə anzil ilə İbrahim, və mə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 124. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم 125. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 141-فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا 142-وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 بعدما جاءك من العلم من بعدما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم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 141-لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني 142-ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 143-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 124- ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 125- فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون 126- يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله مع ولا تقولوا لمن في الله إنِ اللهه نَعَصَابِرم وَلاَا تَقولُ لِمَ يقُتَلُ فيِي سَبيل اللههِ أَموات بَالْأحياء وَلِ لا تَشون وَل نَبَل وََّكُم بِشَيئٍ مِنَ الْخْف والالجُورِ وَنَقَصٍ مِنَ الأأَمْوالِ وَأَفُسِ وَسْتَمرات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 الهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك يتوب عليهم فاولائك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 وَفَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها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 124-وأن الله شديد العذاب 125-إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 126-وقال 129-إن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 120-يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا 129-حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 120-إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ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 117-ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 118 المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 129-والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت وَالْمُوفُونَ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 121-يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 122-الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 123-فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه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 بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص لنفا او اثما فاصلح بينهم فاصلح بينهم فلا اسمع عليه ان الله غفور رحيم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 119-هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 110-فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 112-يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 Hَّidasun la khu أَg chungda sun laهُ Adi mong angg a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 وتذلوبها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون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 121-فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 122-وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 123-الشهر الحرام بالشهر الحرام 129-فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين 120-وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 121-وأتموا الحج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 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 وَمِنَ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 110-وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 111-وإذا تولى سعى 126- وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 127- ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد 124-يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة, كافة ولا, تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 125-فإن من بعد ما جاءت وَمِنَ الْبَيِّنَاتِ فَعَلَمُوا فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ 121-وإلى الله ترجع الأمور 122 كَمْ بني إسرائيل آيَةٍ آتيناهم من آية بينة 123-ومن يبدل نعمة الله فَإِنَّ بعد ما جاءته فإن الله, فإن الله شديد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 فدعاث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اتووه من بعد ما جاءتهم البينات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 121-ألا إن نصر الله قريب 122-يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم, ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل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 129-والله يعلم وأنتم لا تعلمون 120-يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام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 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُلَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ قُلْ فِيهِمَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ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 وَإِن تُخَالقُهُم فَإخوانكُمْ واللَّهُ يَعلملَم الْ المُفْسِد مِنَمُصِْح وَلَ شَ اللَّهُ لا أَْنتَكُمْ إِ إن اللهه عزيِيزٌ حَكم وَلَا تَكِحُ المُشِكاتِ حتىَ يُؤْمنِن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 121-فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 122 حرث لكم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 119-والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن, ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم 111-للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر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 في ارحامهن ان كن يؤمن من بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم وللرجال عليهم درجة 122-والله عزيز حكيم 123-الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 124-ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن, ظنا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لقوم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 وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا عَلِمُوا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ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 فَنِسْبُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ مِنْ نِكَاحٍ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 124-حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين 125-فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَيُؤَثِرُونَ وَهُوَ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 تَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَقَدْ قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً 121-ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 122-ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا, قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا على الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ 124-ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 125-تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 126-تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 والَّذينَ كَفرَروا أَْ لاءُهُم الطَّابوتُ يُخْرِجونَهُم يُخْرِجونَهُم مِنَ النُورِ إلىلَ الظّلُم أنائِكَ أَصْحابُ النَّارِهُم فِيهَا خَالِدُون أَلَ تَ رَرائلَ الذي ح جَائِبََهمَ فِي عَبّ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 129-قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم 120-قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 121-وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذا قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتا قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 ثُمَّ لاَ يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُومَ وَلاَ أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ sədaq فَنَسْلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَادٍ فَأَصَابَهُ وَادٍ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ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 129-وأحل الله البيع وحرم الربا 120-فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ سلف وأمره إلى الله 121-ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها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 اذَرُونَا بَقِيَّنَا مِنَ الرِّدَاءِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ من الله ورسوله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 حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر الكاتب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 129-وه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 120-آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 121-كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله